استووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر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 اير المقبوض عليهم آمين آمين آمين الله نور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 يُعْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٍ نور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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعت يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده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 جاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له ربنا ولك الحمد. الله <تصفيق> الله أكبر.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 ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات, والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 يرسنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأني الأبصار الله, أكبر الله أكبر يا الله من حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا أيها الأحبة في الله كنا معكم في بث حي ومباشر لشعائر أذان وصلاة الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المصلين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 بالمدينه المنوره ومن المخرج الاستاذ أحمد بن فايز طاهر ومني محدثكم فارس بن محمد الغيثي تحيه طيبه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طيبه الطيبه على امل أن نلقاكم مرة أخرى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته